ابو الاول قال او ذكر كثير من المؤرخين وطبقات بالشافعية الذين ترجموا لابو الحسن ان سبب توبة ابو الحسن من الاتزال الى انصار كما زعموا سنيا انه رأى رؤيا انه في المنام جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الى متى يا ابو الحسن متى؟ وقال انه هذه الوريه اثرت فيه فاعتزل بعد ذلك 40 يوما في بيته يتفكر في الامر ثم خرج بعد 40 يوم من اعتكافه من ومن اعتكافه من بيته وخرج الى الكو الى المسجد ووقف على المنبر وقال من كان يعرفني فهو يعرفني ومن كان لا يعرفني فانا ابو الحسن أعلنت الأتزال عن مذهب المعتزلة والخروج عن مذهب الضلال والتحقت بمذهب آل السنة مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله فهذا السبب أول يذكره بعض المؤرخين وبعضهم يذكر سبباً آخر هذا سبب السبب الثاني بعضهم يذكر تحول ابن حسن الأشعري من مذهب المعتزلة إلى المذهب كما زعموا آل السنة والجماعة السبب في ذلك هو مناظرة حصلت بينه وبين أبي علي الجبال مناظرة ما هي المناظرة؟ ترون أنتم تعرفون أن المعتزل يقولون بوجوب الأصلح على الله المعتزل يقولون بوجوب الأصلح على الله ماذا يعني عندهم وجوب الأصلح؟ التي قررت لديهم أن الله عز وجل لا يفعل إلا الحسن وعند المعتزل أن الله لا يقدر على فعل القبيع انتبه نحن أهل السنة يقول الله قادر على كل شيء نحن أهل السنة نقول أن الله قادر على كل شيء صحيح؟ يعني قادر أن يظلم وقادر أن يعدل لكن هل من أفعاله ظلم؟ هل يظلم ربنا؟ هل في أفعاله من ظلم؟ لا يوجد فالله سبحانه قادر ان يظلم ولكن ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم وليس من افعاله المعتزين يقولون لا يقولون ان الله لا يقدر ان يظلم وواجب على الله ان يفعل الاصلح ما هو الاصلح في عرفهم هو بالتحسين والتقبيح العقلي فالصلاح هو ما قرر العقل هو الفساد ما قرر العقل فساده فهمتم ان الله يجب عليه ان يفعل الاصلح ولا يستطيع ان يفعل الا الاصلح فهمتم هذه القضية من المنتزلة فسبب المناظرة كتابي اخوان جلس يوم ابو الحسن الاشعر مع ابو علي الجبائي عمه او خاله زوجه قال له كان لرجل ثلاث, أو ثلاث أولاد لرجل ثلاث أولاد ولد منهم مات صغيرا ولد من الأولاد الإخوة الثلاث مات صغيرا وولد منهم كبر ولما كبر كفر وولد الثالث كبر ولما كبر أسلام فعنده ثلاث أولاد صغير مات ولد كبير أسلم، ولد كبير كفر. أينهم يا جبائي؟ أين يذهبوا فقال الصغير، فقال الجبائي: أما الصغير فليس إلى جنة ولا إلى نار لأنه لم يفعل الخير، لم يفعل الخير، فلا إلى جنة ولا إلى النار، لأن الجنة بالعمل عندهم. فبِشْ لعَلُوك بالرحمن. أين الكبير؟ أن المؤمن. الكبير المؤمن الى الجنة قال واين الكبير الكافر قال الى النار فالان قال له ابو الحسن الصغير سيحتج على الله يقول له يا رب لما لم تكبرني وتوقفني من العمر لا امن فانت فوتت عليه فرصة تدخل الجنة بحيث امدتني صغيرا فقال له الله عز وجل لأنه يجب على الله فعل الأصلحة يجب على الله فعل الأصلحة فقال علمت أنك ستكبر فتكفر فالصلاح لك أن لا تكبر فأمدتك صغيرا حينيذن احتج الكبير الكافر لما لم ترحني من هذه القضية فأمدتني صغيرا فسكت أبو علي الجبه فقيلت هذه المناظرة كان سبب من أسباب تحول أبو الحسن الأشعري من مذهب المنتزل إلى غيره لنقول إلى غيره مؤقتا حتى نعرف إلى ماذا تحول أبو الحسن الأشعري فهمتم إخوان هذا السبب الثاني والصحيح أن لعل هذه الأسباب مجتمع وفي الأسباب كثيرة لأولي نخوض فيها لكن كذلك مما أعتقد أن من أسباب تحول أبو الحسن الأشعري أنه كان شافعيا ودرس في مجالس بعض الأئمة الشافعي كابيس حقنا الشافعي كان من تلاميذه وجلس وتلمذ على يديه الفقه فلعل عقلية الإمام الشافعي الكبير المبدع العقلية الكبيرة كانت سببا من أسباب تحول هذه العقلية واهتدائها إلى فشل وضلال فكر المنتزلة المهم هذا الرجل هذا الحسن الأشعر نشأ المنتزلي تحول عن فكر الناتزال أين تحول أبو الحسن الصحيح أنه لم يتحول مباشرة قفز من منهج أهل باعتذار فورا صار في دائرة أهل السنة والجماعة أهل الحق الصحيح هذا لكن أبو الحسن أشعر لا لأنه الصحيح أنه قفز بعد ذلك إلى مرتبة ثانية ثانيا تحول إلى مذهب ابن كله يقول لشعر ويش عالمين يقول لشعر يعمل هبين كلاما محمد بن سعيد بن كلاب هذا الرجل كان من آل الكلام وهو أول من ابتدع بدعة نفي الصفات الاحتيارية عن الله ما معنى هذه العبارة نفي الصفات الاحتيارية عن الله نحن عندنا هناك الصفات اختيارية تسمى عندنا صفات الذات وعندنا الصفات تسمى صفات الفعل ما الفارق بين هذه الصفات وهذه الصفات؟ الفارق بينهما أن صفات الفعل متعلقة بالإرادة وصفات الذات لا تعلق لها بالإرادة هل الحياة لا تعلق بإرادة الله؟ يعني ممكن الله يكون حي وإذا أراد أن لا يكون حي لا يكون فهذه صفة ذات لا, لا تنفك عنه وليست متقيدة بالإرادة كالسمع والبصر وأنه ذات ماذا لا تعلق ذاتية لا تعلق لها بالإرادة لكن هناك صفات متعلقة بالإرادة وإذا تتم عندها بصفات الفعل وهي مثل الخلق إذا شاء خلق وإذا شاء لم يخلق إذا شاء سبحانه وتعالى استوى على عرشه وإن شاء لم يستوى على عرشه إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم وهذه الصفة هي صفة الفعل التي لها تعلق بالإرادة التي هي صفات الفعل أو الصفات الاختيارية أول من فاهمها ابن كلا وقيل ابن كلا والصحيح الذي أنطقه او ينطقه كلها قيل سمي بهذا الاسم لانه كان مناظرا شرسا فاذا نظر الرجل كلب فيه كما يتلب الصائد بصيده واضح فسمي بهذا الاسم كلام واذا اخواني نعم فهذا نفس الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى هذا اول من جاء بهذا المذهب وتأثر بها بعض اهل السنة تاثر بهذا المذهب الطاووري السنه من من تاثر بهذا المذهب من ابن ثورث ومن تاثر كذلك تيمين ابن ثورث وهو البيهقي الامام العظيم البيهقي صاحب كتاب الاسماء والصفات المشهور فيه تاثر من مذهب ابن كلاب في نفي الصفات الاختياريه على الله عز وجل الان نريد ان نفسر لكم لماذا نفر هذا ذلك من الاشياء لماذا نفو الصفات الاختيارة ما هو دافعهم كما تبين ما دافعه نفي القدر عن الله والنسبة إلى الأشخاص هناك دافع فكري تأويل ما هو سببه سببه التالي قالوا أن الإرادة إذا حدثت في ذات الله فهي حدثت بزمن فالإرادة حادثة عندهم الإرادة حادثة وهو حدوث الإرادة في ذات الله دل على حلول الحوادث في ذات الله والحوادث هو المنطقة الأرسطي المنطقة الأرسطي المنطق القائدة كالتالي عندهم كل حادث مخلوق كل حادث لكن على هذه لم سنتبين أين ظلالهم لأنها سريعة جدا قالوا كل حادث مخلوق والإرادة هي متعلقة بصفات الفعل هنا حين تحدث ماذا؟ حادث النتيجة المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية الإرادة مخلوطة فهل يجوز أن يكون هناك شيء مخلوق في ذات الله؟ هل يحل شيء في ذات الله من مخلوقاته أو يحل الله في شيء من مخلوقاته؟ هذا الكفر حلول الحوادث في ذات اللا كفر وحدوث الرب ذاته سبحانه مخلوقاته الكفر فالنتيجة أن الأفعال التي لها تعلق بالإرادة لا وجود لها بل هي أزلية وسنشرحها كثيرا عند كلامنا على كلام الله عند المشاعر فهمتوا؟ هذا السببكم لكن نحن ما لا نرد عليهن سريع جدا نرد عليهن نقول كلمة حادث هذه عند اهل العقل عند اهل العقل تعني معنيين المعنى با مخلوق لكن هل صحيح كل حادث مخلوق كل ما حدث هو مخلوق لا هناك حادث بمعنى الذي له اول الحادث هناك ما هو له... ما هو إيه... اي الذي الذي له اراده ف فحين الاراده حدثت في ذات لا معنى حدثت أي انها لم تكن فهذا الذي لم يكن هو متعلق بالذات والكلام في الذات والكلام في الصفات انها غير مخلوقة ولكنها من فعل الرب والرب هو الذي يستطيع ان يفعل ولا يستطيع الا يفعل هو اقدر من الذي يفعل ولا يستطيع ان يفعل صحيح من هو المندوح عندنا الإنسان الذي عنده القدرة على الكلام وعنده القدرة على السكوت أو الذي عنده القدرة على الكلام وليس عنده القدرة أو عنده القدرة على السكوت من المندوح لدينا أكان مدح في حق المخلوق هو مدح في حق الخالق والذي يسمى عند السنة بالقياس الأول وهو القياس الذي يجوز بين الخالق والمخلوق فما كان حقا وصوابا وممجوح بالنسبة الينا فهو ينبغي ان يكون مدح في حق من؟ في حق الله فانت تسمع انت تسمع و... ووجود السمع في حقك مدح. فمن باب او لا ان يكون, يكون سميع. فهيمكن هذه القدرين انتهي المهم ان الشعرية ابو الحسن تحول من مذهب الاجزاء لكنه لغلبة مذهب بن كلاب وتوى وكان كثير من اهل السنة واهل الحديث قد حملوا هذا المذهب واخذوا به فقفز الى مذهب بن كلاب ظلم ابو الحسن ان هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة وكان ابو الحسن بصيرا بصير العقلي في عندما اعتزل يكون عقلي قفز عند اهل السنة والجماعة ما قفز الى الحق قفت الى شرية غنه الحق ولذلك تخلى ابو الحسن معان العقل ولم يقفز الى النقل وقع في مرتبة وسط ما بين مرتبة الاعتزال وبين مرتبة اهل السنة والجماعة مرتبة تحمل كلام اهل السنة والجماعة لكنها لا تحمل معاني اهل السنة والجماعة يعني ابو الحسن مشكلة كبيرة الاشاعر ستلاحظون مشكلة كبيرة كلام حق بمعاني باطلة ولذلك قلت في كتاب الرد الاثر المفيد على البيجوري في شرح جيرفارة التوحيد اما الاشاعر حاولوا ان يوفقوا فلفقوا فلم يوفقوا لفقوا معاني باطلة بكلمات حق لم يصيبوا الحقا لم يوفقه فأنتم يا إخواني تحول الى مذهب ابن كلاب والصحيح ان كثيرا من آرائه ابن حسن لا هي آرائه ابن كلاب لكن كثيرا بدأ يتحول قليلا قليلا حتى التوفي حتى عليه ربما نقول وتقريبا كان في الستين من عمره عندما توفي عليه رحمة الله وآطنده بعض الأراء الموافقة لأهل السنة والجماعة ولكن الكثير من آرائه غير موافقة لأهل السنة والجماعة هذه شخصية من؟ أبو الحسن الأشعري هذه شخصية أبو الحسن لكن أبو الحسن الأشعري لم ينتشر مذهبه كثيرا في حياته نصر مذهب أبو الحسن الأشعري ورد اسمه أبو بكر الباقلاني كان رجل صاب متكمن شديد البحث وكذلك له صتوة وأهمية عند عند الشافعية فنشر مذهب الحسن الأشعري اللي هو المتوفى سنة أربعمية وثلاث أبو بكر الباقلاني متوفى سنة 403 وهو الذي نشر مذهب أبي الحسن الأشعري وبقي المذهب يتراوح بين خصومة المعتزل له لأنه خلاف المعتزل وكذلك خصومة من أهل السنة والجماعة خاصموه بشدة واضح إخواني خاصموه كثيرا فبقي تراوح حتى صارت فتنة في داخل بغداد جاء رجل فاطمي يدعي فاطمية من الروافض الإسماعيلية ودخل بغداد وتأمر عليها اسمه رجل هذا المسمى يسمى البساسيري بخل بغداد وحكمها وطرد الخليفة وصارت دعاء في داخل بغداد لمن لأئمة اهل البيت الروافض الاسماليس الروافض الاسماليس ثم بعد ذلك جاء من طرد البساسير من بغداد واعاد حكم الجول العباسي الخليفة العباس الصغير فمن اجل مقاومة المد الشيعي لابد من تبني مذهب فراح الوزير المقتدر واصدر مرسوما يسمى بالمرسوم القادر اسم المرسوم ماذا؟ هذا المرسوم القادري اعلن فيه بطلان المذاهب جميعها و صحة وحقانية مذهب الاشعار وحمل الناس عليه وبدأوا يعاقبوا كل من قال بخلاف هذا الناس. فمن ذلك الحقيقة نندي ان كثيرا من المدعسة هو السلطان وحكم السياس هذا قررناه سابقا قلناه سابقا منها ان مذهب الاشعار قد انتشر بسبب هذا المرسوم ثم انتشر اشد واشد عندما قام صلاح الدين الايوبي وطرد شاور والوزير الفاطمي وقضى على الدول الفاطمية في مصر واراد ان يقضي على الازهر كمركز من مراكز تأهيل والخراج التعال الفاطميين فلما قضى عليه ماذا صنعه؟ اداء مذهب الاشعري والمذهب الشافعي. وحمل الناس عليه على انه هو مذهب ماذا؟ مذهب اهل السنة والجماعة فلذلك انتشر مذهب الاشائر بسبب هذا الامر فشعى في الناس والناس لا يعرفون اهل السنة والجماعة الا من؟ في الاشائر في نفس الوقت اللي كان ابو الحسن الاشائر في, في الشرق كما ترون في العراق كان في نفس الوقت رجل في الشرق في شرق الشرق لنقول يعني في بلاد خراسان وما وراء النهر كان رجل مسمى باب المنصور الماتريدي نفس القضية حمل افكار كان يريد ان يجمع ما وبين فكر اهل السنة والحق بحيث يفسر الالفعار الشوحية الاثرية النقلية على منهاج اهل العقل المعتزلة وهذا المذهب الذي انتشر بعد ذلك عند الاحناف لان يغالب اهل خراسان ماذا احناف فكان هناك انتشر المذهب اسمه مذهب قليل سنتكلم عليه قادما الآن نريد أن نعرف ما هو مذهب الأشائره نريد حتى نحكم عليه أن نعرفه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعن معرفته وأضحي أخواني الآن ما هو مذهب الأشائره لنمشي مع هؤلاء القرم الذين يسموا لنا انتبهوا إخواني من لا ينتبه سيضع عليك للتبيع وسأقتصر في هذا الدرس هذا الدرس والدرس القادم على الكلام المجرد من غير فروز لرطوش حتى لا يضيع علينا الوقت الوقت صار يضيق علينا فحينتبهوا كثيرا المسألة مهمة لأنها مجال الصراع المعاصر إشي خطوة خطوة معهم لنبدأ بالقرآن الكريم عقيدة أهل السنة والجماعة فيما نعتقد مع ما؟ من؟ الأشعار أولاً عقيدة الأشعار في القرآن الكريم. السلام عليكم. نحن عندنا مقدما لأن هذا لما نتكلم عليه في هذا الباب وسيقول ما هو القرآن عندنا كلام الله القرآن كلام الله. كلام الله. ما ماذا يعني كلام الله؟ الكلام في لغة العرب هو اللفظ والمعنى. ما معنى الكلام؟ الكلام لفظ مفيد لفظ مفيد وهذا اخواني اذا هو الكلام يساوي المعنى ثانية ان الكلام عندنا سفة الكلام إذا على الكلام سفة الذنية لكن إذا حدث الكلام عندنا يحدث متى شاء الرب إذا الكلام عندنا صفة مهزورادو مثى داتية ام صفة فعل صفة فعل أي أنه إلى شاء الرب تكلمه وإل دات من قبض لما جاء موسى لميقاتنا وتكلمه ربه متى حصل الكلام الالهي لما جاء موسى قبل ذلك لم يقل له يا موسى وإنما قال له يا موسى حين الشاهد إرادته أن يقول وأما قبل ذلك لم يكن له يا موسى ثانيا الكلام ماذا عندنا صفته ثالثا الكلام الذي نطق مدان أن اللفظ عندنا صفة فيها أن الكلام هو اللفظ فاللفظ هو حروف إذا كلام الله عندنا ماذا حروف والقرآن حروف القرآن على سنعتين أحرف وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتاب الله وكلامه إذا كلام الله ماذا حروف ثالثا هل لما نقول الكلام صدق فعل هل يعني أن كلام الله أذلي الكلام هذا القرآن أذلي ليس أذلي علم هو العلم أزلي ولكن هو متعلق بالإرادة والإرادة عندنا حادثة عندهم حسر اسم معنى مخلوقها ولكن لها أول فإنس إذن هذا مجمل ما عندنا بالنسبة إلى حقانية النهر إذا أحدث ما هو القرآن عند المعتزلة ما هو القرآن عندهم حروف حروف القرآن عند المعتزلة حروف مخلوق عند المعتزلة حروف القرآن عند المعتزلة معنى ونفق؟ مخلوق معنى ونفق مخلوق وليس هو صفة لله ولكن هو مخلوق لله عز وجل الان ما هو مدلع الاشاعره انظروا الى المسألة عند الاشاعره الاشاعر يقولون وكل نص المهم هو المعنى كلاب الله عند الأشاعر ليس هو اللب ولكن هو المعنى الحرف القرآن الذي نقرأه ليس هو كلاب الله ولكن المعنى اختلف الأشاعر عندهم خلاف ثالث أقوات عند الأشاعر كلاب كلاب أجوله قول جبري قول الثالث قول محمد عليه الصلاة والسلام القول الثالث قول مخلوق اذا الاشاعره كما ترون اي الكلام كلام الله هو المعنى لماذا يقول هو المعنى النفسي او القران عندهم او كلام الله هو اكتبوها المعنى النفسي القديم القائم بالذات ويقول كلا حتى نشرح كلامهم ويقول لقاني في جوهرته وكل نص للحدوث بل لا احمل على النص الذي قدمه وكل لفظ وكل نص هذا هذا استن وكل نص للحدوث دل لا احمل على اللفظ الذي قدمه هذا هو الكلام عن الله ثُمَّ ثالِثاً هذا واحد ثانياً ثالثاً القرآنُ معناه واحد سترون هذا هذه ال المجموعة الغريبة جداً من الفتوحات طبعاً الأشاعرة لا تقول كيف يعني ترون أن مذهب المعترف معقول ممكن تصوره ممكن تتصور على ممكن سترون ان في جميع المعتزلين لا شاعر شيء لا يوجد تصور ولذلك قد... انه شرعا علينا ان نؤمن بهك ايمان النصارى بالانجيل ايمان النصارى بقضاياهم العقل لا قيمة له قيمة لما لامانك بهذا النص كما هو دون فهمك وعقلك له او ترتب بثهم العقل او إذن هو القرآن عند الآثار ماذا أول شيء هو المعنى عند الآثار هو المعنى وأما النبأ إلا يكون جبريل أو محمد أو مخلوق ثم استقبل رؤيا الآثار المتأخرين على أن النبأ الذي بينا دين ماذا مخلوق يعني ماذا تقول الحمد لله هذه كلمة الحمد لله هذه كلام الله فلذا هذه نبضة مخلوقة. واما معناه بعد ان لما تريد ايش المعنى راح تتعجب راح تتعجب من المعنى الذي يريده ولكن المعنى هو كلام الله ما تذلكم على اي الكلام ممكن ان يطلق على المعنى دون اللفظ العرب تقول الكلام هو اللفظ المفيد اللفظ المفيد الذي يحمل معنى لفظ مفيد قالوا قولة الشعر الاختب الذي قال وإن الكلام مكتوب يحتاج وبدأت الشعر أولا هو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما يجوئ للبسان على الفؤاد دليل قالوا انظروا على شاعر رجل محتاج بشعره في العربية ويقول الكلام هو الذي في القلب، إذا الكلام هو المعنى لكن النغض لا يفلق عليه الكلام وإنما دليل على الكلام إذاً هذا القرآن الذي بين أيدينا هل هو كلام الله؟ ولا والدال على كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ هو دليل وليس هو كلام الله ولكنه مخلوق ودال على كلام الله فقالوا هذا كلام رجل يقول هذا الكلام ثم قالوا احتجوا بحديث عمر رضي الله عنه كما لما جاء بالصفيفة فقال زورت في نفسي كلاما عمر رضي الله عنه عرفته القصة عندما جاءه ليتحاجر في أمر خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فسمى ما تحدث النفس به نفسها سمىه ماذا كلاما فإذا جاز لنا كما ترى الأشائر يقولون جاز لنا ان نسمي الكلام هو حديث النفس المعنى الموجود في داخل النفس. اه هذا واحد ارد عليهم سريعا ارد على هؤلاء الكلام كلمة سلام. اذا اطلقت لا يمكن ان تحمل الا على اللغة المفيد. لكن هيدا تجدات تحمل معاني كثيرة. بمعنى اول شيء هذا بيت الشعر اللي احتجوا به رجل اخطل الغلماء قالوا ايتركوا كتاب الله عز وجل و النبي صلى الله عليه وسلم لرجل النصراني ثم نظروا في ديوان الاخطل فلم يجدوا اذا لا يجد في ديوان الاخطل المطبوع ولا المروي عنهم القبل ما رواة شعره ثم روي بالفاظ اخرى قالوا ان, إن الخواطر في الفؤاد ان الخواطر ولم يذكروا الكلام وهكذا على كل حال هذا بيت الشعر لا يفيد وثانيا الأخطر عند كثير من أهل اللغة رجل مولد ما معنى مولد؟ أي لا يحتجوا بشعرهم ليس من العرب الذين يحتجوا بشعرهم وبحقوان وهكذا على اللي حال هذا يناقض ما استقر عليه كلام العرب الذي يفهموه الذين لا يرون الكلام إلا بمعنى اللفظ المفيد ثم كلام أمر قوله زورت في نفسي كلامك فقيد الكلام بما؟ قيد الكلام بالنفس فلو انه قال لقد زورت كلاما ماذا سيفهم منه للغير من انه قيده بنفسه يفهم ماذا يفهم منه انه تكلمه كلاما ذا لفظ ممكن وهو بحقواني فاذا جاءت كلمة كلام مطلقة انما تحمل معنى اللفظات المعنى لكنها اذا قيدت فتحملوا المعنى منها قد يقول تكلم رجل كلاما لا يفهم منه شيء. فهي اعطانا الفاظ لكن غير مفيدة ليس لها معاني. واضح قولا لكن كلمة